بس ملات حزني و أ ن ي ن ايدك ايدك ر ف ع ه ا بس ملات حزني و أ ن ي ن ويا ايدي حزنها الثائر يدرس من عاشر وقلبها ا ل ص ب ر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 やあじなえ 「フッシュタグ」「フッシュタグ」「フッシュタグ」「フッシュタグ」 ابد منكسر ا بدمعها فكره وحزنها ث و ر ة تصنع جيال وعطال تكبر من وطن بنت ابوها س ب و ه ا وبنت ام الحسن, الحسن خالده صامده خالده صامده ايه يا زينب يا زينب هلا بعد ايدك للاعلى ق د و ة حق الثاير قد وحقل ال... قايين قد وحقل ال... قايين جهز نفسك بجتبي ل ح س كسرة ر ة أبد ب مو ا ل ح س ر ة أ ب د مو ك س ر ه و د م ع فكره ة ح ز ن ا ثورة في حزنها ث و ر ة تصنع ج ي ا ل وعطاء تكبر من وطن ب ن ت ب و ه ا سبوه ا وبنتم الحسن, الحسن, الحسن خالد عصامده يا, زينب, زينب, يا زينب. زينب يا زينب يا زينب يا زينب, زينب. يا زينب يا ز ي ب ن ب ي ن وبعد بنت بنو هذي بنت بنو هذي الزينب بنت م ي ر ال... المخ يعني يعني بنت م ي ر المؤمنين بحكيها حيدر بنفسها الكوثر بدهرها الاقشر خنرس على ومصدر خنرس على ومصدر مرجع ح س ا س وعبار شهد إ ل ه ا ا ل أ م ر تبقى هدينك الحي تعلمنا الصبر هل تعلمنا الصبر تعلمنا الصبر قائده عابده قائده. يا زينب يا زينب يا زينب يا, يا, يا, يا الى خادم زينب خليل الاسماعيل البحراني بنت م ي ر المؤمنين بنتمير المؤمنين بعد مره بنتمير المؤمنين بحجيها حيدر ابنفسها ل ك و ث ر بدهرها الاكشر انا ريسها على ومصدر ترجع احساس وعطاء شهد إ ل ه ا ا ل أ م ر ت ب ق ا ه الدين كل حين ت علمنا الصبر ه ل ت ع ل م ن ا ا ل ص ب يا ب عابدة... يا قائلة... ئ د ن ب ا ب د ا ز ا ئ د ن يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب ي ي ه ب يا زينب يا زينب يا زينب ا زينب ا ز ي ن يا ز ي ن ي ن ب فيها كون من الحنين فيها الحنين كون من الحنين جبل من إ ح س احساس س للعباس فقط جبل من إ فقط للعبه ا تحل النوماس وايده على الراس ايدها على راحت د م ع ة العين على حسب اخوها المندب عاشت سنين بالويل قلبها من جرح بالحنين و ا ل ا ن ي ن بالحنين يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا شباب يا زينب يا زينب يا شباب تعبو ولا هناك اففحليدك عاشت الدنيا تعب يا حسين يا حسين يا حسين عاشت الدنيا تعين عاشت الدنيا عين عاشت, عاشت, عاشت الدنيا سلام الله عليه بعد بو فاضل العقيله الكافي وحتى العادل شهدها تناضل م د ر س ة نور وهشه ومعنى الستر هي عبره وثوره لها ستنتصر ه ل ل ح ستنتصر لها ستنتصر لها ستنتصر بستت انتصر يا زياني ب ي ت الدعاء جيانا واحنا العام ش ق ت وحنا جينا واحنا أسطورة عارفين وحد هالحوره ا غدت اسطوره مقهورة هي م ق ه و ر ة ه ابي اسيد و ج و ر ابي ا ي د و ج و ر هي ز ل ز ا ل بلا ه و ا جبل ماين كسر هي سلسل بلا و ا ء جبل ماين كسر س ي ن ب ي ر ا ر على الجار ع ل ي هواستر ع ل ي هواستر على وندا ء للسما ء وندا ا ل ء やじいなやじいなやじいなやじいな اخر و ح د حبيبي ايجينا و ح ن ا ل ع ا هي وحد هالحاره ا ي غدت اسطوره و هي, هي أسطورة وهي مقهوره بيزهد وجورة, وجوره هي زلزال بلا جبل ماينكس هي زلزال بلا جبل ماينكسر ز ي ن ب ع صار على الجار عليها و ب ا ل س ت ه ي عليها و ع الندار بالسما ء يا زينب ي